الله لا إله إلا لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا فما لكم في المنافقين فيتين والله أركس بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله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 تولوا فخذوهم وقتلوهم حيث وجدتمون ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاء صارت صدورهم أي يقاتلونكم أو يقاتلون قومهم ولو شاء.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 إلى الفثنة يركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقون إليكم السَّلَمَ ويكفون أيدي يوم فخذوم فخذوم وقتلوم حيث تقفتموا وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطان مبينا